الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فنواصل قراءة هذه الرسالة رسالة أصول التفسير للامام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى والتعليق عليها و. باذن الله نختم هذه الرساله يعني في هذا الوقت فإن استطعنا أن ننتهي قبل الأذان كما اشرت اليه قبل الصلاه اعدنا يعني النظر إلى موضوعات هذه الرساله نظره كليه لمذاكره ما جاء فيها والتنبيه على بعض المهمات التي نحتاج إلى التنبيه عليها بإذن الله انتمكننا وأسعفنا الوقت وإلا فلعلكم تقومون بهذا وحدكم وأنبه قبل أن نبدأ في قراءة ما تبقى من الرسالة على أهمية المذاكرة وأن الدرس إذا اختصرت فيه على ما تحصله اثناءه ولم تعد إلى الكتاب بعد ذلك بالنظر والمراجعة والمذاكرة فيمكن أن يقال كما قال الإمام ابن جماعه رحمه الله في كتابه تذكره السامع والمتكلم قل أن تفلح يقول قل أن يفلح الطالب إذا اقتصر على النظر والفكر أثناء الدرس ولم يعد إليه بعد ذلك بالنظر والمذاكره، أو كما قال في كتاب المعروف تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم وهذا يحصل كثيرا أيها الإخوة وبالتجربه وجدنا أن الكثيرين ممن يحضرون مثل هذه الدورات والدروس يقتصرون على ما فيها ولا يعودون إليها بعد ذلك فكأنهم ما غزوا كما يقول العامة كأنهم يعني صحيح أن فيه فوائد وأجر وثواب إن شاء الله وتحصيل شيء من العلم لكن العلم يذهب فأنصحكم هذه الرسالة لو استطعتم أن تقرؤوها عشر مرات هذه الليلة ففعلوه وأظن ذلك لا يأخذ منكم كم ساعة ساعة ونصف قل ساعتين تستطيع أن تقرأها عشر مرات لأن الرسالة لو قرأتها يمكن تأخذ منك ربع ساعة وأقل أو عشر دقائق فكرروها لأجل أن تستحضروا ما فيها ويقولون في علم المذاكرة إنك إذا قرأت الكتاب قراءة أولية يبقى في ذهنك منه عشرة في المئة قراءة وعلى هذا فكم تحتاج حتى يبقى مئة في المئة عشر مرات فأفضل واحد مرة كان يقول هذا بالتجربة يقول أنا وجدت بالتجربة أن قراءة الكتاب عشر مرات تكفي لاستيعابه استيعاب شبه كامل. فذكرت له هذه الدراسة، دراسة يقولون إن ما تحصله يبقى عشرة بالمئة مما يقرأ وعشرين بالمئة مما يسمع وثلاثون بالمئة مما يشاهد وخمسون بالمئة مما يسمع ويشاهد وسبعون في المئة مما يتحاور حوار ونقاش وثمانون مما يعمل به. وتسعون ليش؟ على شيء مما تعلمه إذا علمت يبقى تسعون في المائة لذلك أقوى وسيلة لتثبيت العلم أن تعلمه وكان بعض أهل العلم إذا استعصى عليه كتاب أو فن من الفنون درسه ألزم نفسه بتدريسه فيثبت ويبقى وهذا معروف عند الذين يشتغلون بالتدريس وترونه عند العلماء المعروفين بالتدريس يستحضر المسألة فأنت تستغرب احيانا يسأل عن مسألة نادرة أو شائكة ويجيب عنها فورا تقول سبحان الله كيف يستحضرها استحضرها لكثره ما درسها ويدرسها باستمرار فتعليم العلم وتدريسه فالشاهد أن قراءة الكتاب الواحد فيه نفع وتكراره وفيه نفع عظيم فأنصحكم بذلك ذاكروا يعني خاصة بسرعة لا تتأخر تقول سبوع القادم لا على طول مباشرة حتى يبقى ما في ذهنك وتقيد بعض الفوائد إذا استطعت أن تقيد بعض الفوائد المهمة في كراسه لك أو في دفتر مرتبط بالرسالة فافعل فإن من أهم وسائل لذلك لما يقولون ثمانين بالمئة مما يعمل به من العمل بالعلم الكتابة يعني لما تكتبه كأنك تبقي منه ثمانين في وكتبت كتبت الأفكار الرئيسية للموضوع فما جئنا يا اخوان لنطلب العلم إلا للفائدة والفائدة حتى تتحقق لها طرائق وأصول ومناهج ذكرها أهل العلم فاشتهدوا في ذلك أسر الله ولكم التوفيق والسداد. نقرأ القسم الاخير من هذه الرسالة وهو ما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالألفاظ كانت السابقة المعاني متعلقة بالأحكام ان لها اثر في الاحكام وهذه المعاني المتعلقة بالالفاظ يعني مباحث لفظيه فقط تفضل اقرا القسم هذا والقسم الذي الاخير بعده ان شاء الله تفضل الله بعد بعد فضل الله الله ومنها ما يرجع هو الفصل الأول والثاني طبعا هذا يصير الثاني والثالث أو الثالث والرابع والخامس نعم مثال الاول في احساس الحياة والثاني قال لا نطق المتر والثالث ولا يحيق المكر السيد الا باهله السادس الاصلي وبمثاله وما محمد الا رسول بارك الله فيك طيب هذا القسم قبل النهايه قبل القسم الاخير الذي لا عنوان له متفرقات هذا القسم المعاني المتعلقه بالالفاظ اورد فيه سته انواع الوصل الفصل والوصل والإجاز والإطناب والمساواة والقصر قال وهو ستة الفصل والوصل ايش يقصد بالفصل والوصل يقصد عدم العطف والعطف المقصود بالفصل ترك عطف الجمل تفصل عن بعض لا يفصل بينها باداه من أدوات العطف هذا المقصود بالفصل هنا ترك عطف الجمل يعني لا يقول جاء يعني مثلا جاء الرجل وفعل كذا وإنما يأتي بها متتابعة بدون حرف العطف سياتي التمثيل والوسط عطفها. عطفها بحرف من حروف العطف الفصل يكون ليش تفصل طبعا المقصود بالفصل والوصل لما يكون بينه بين ارتباط ما هو فصل شيء عن شيء لا ارتباط له به لا يعني هناك جمل مرتبطه ببعض احيانا تفصل بلا عطف احيانا تعطف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لم يقل ذلك الكتاب ولا ريب فيه وهدى للمتقين ذكر هذه الجمل متتالية بدون عطف هذا هو الفصل بينما يذكر بعض الجمل بالعطف كما أورد إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لم يقل إن الأبرار لا في نعيم إن الفجار لا في جحيم وإنما عطف ايش السر إيش, إيش؟, إيش المقصود بهذا يقول في التحبير المؤلف قال الأول اللي هو الفصل يكون لفقدان التغاير لفقدان التغاير ويسمى كمال الاتصال يعني لكمال الاتصال بين الجمل إلى درجة أن قوة الاتصال تقتضي عدم الفصل بحرف العطف. عدم الوصل بحرف العطف لكمال اتصالها لان العطف قد يفيد ايش التغاير فتذكر بلا وصل بلا عطف لكمال اتصالها ومثل لذلك بقوله تعالى لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه يقول فانه لما بولغ في وصفه ببلوغه الدرجه القصوى في الكمال بقوله تعالى ذلك الكتاب تفيد كمال هذا الكتاب جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه مما يرمى به جزافا مما يرمى به هذا الكلام يعني كأنه كلام يعني ليس مبنيا على وإنما يرمى به ذلك الكتاب تعظيم بلا مبرر فاورد بعده مباشره مباشرة لا ريب فيه لا ريب فيه وأن هذا الكلام الذي حكم به على القرآن إنما حكم به لأنه يستحق هذا هذه الحفاوة وهذا التكريم وهذا التعظيم ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم أتبعه بأنه هدى للمتقين ما هو بس لا ريب فيه بل فيه هدى للمتقين إذن الجملة الثانية والثالثة تبين سبب كمال هذا الكتاب بالتعبير الأول ذلك الكتاب يعني العظيم ذو كانت العالية لا ريب فيه هدى للمتقين فأورد هذه الجمل مفصوله بدون عطف لكمال الاتصال لكمال الاتصال فكأنها شيء واحد يؤدي معنى واحد قال أو تفصل لأن الثانية بدل من الأولى يعني الجملة الثانية بدل من الأولى ليست غيرها هذا نوع ثاني أمدكم بما تعلمون أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبني بأنعام وبني الجملة الأولى إيش أمدكم بما تعلمون لم يقل وأمدكم بأنعام وبني لأن الثانية بدل أمدكم بما تعلمون ما هو بأنعام وبني لو قال وبأنعام وبني وأمدكم لقتوى ليش والمقصود هذا فأوردها بدون عطف فإن المراد التنبيه على نعم الله ومنها هذه التي ذكرت بأنعام وبني أو يكون أحيانا لفقد لفقد الجامع المشترك بين الجملتين إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فصل عما قبله ليش لفقد الجامع المشترك وهذا أكمل الفصل لعدم وجود جامع مشترك بين بين الأمرين ففصل هذا عن هذا والكلام مرتبط طبعا ببعض لأن الكلام في تقسيم الناس لكن لما كان الكفار يختلفون عن المؤمنين لم يعطف الكلام الثاني على الاول وانما فصل وذكر ان من مقتضى الفصل الا يقصد الا يقصد اعطاء الثاني حكم الاولى وهو الذي اورده هنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم لانه لو قال والله يستهزئ بهم تتوهم انها من جمله ما قالوا لانهم قالوا انما نحن مستهزئون تم الكلام واستأنف والله يستهزئ بهم فلو عطف الكلام فقد يظن بانه معطوف على ايش على ما قالوا ولذلك قال في التعبير عن هذا من مقتضى الفصل ألا يقصد يقصد إعطاء الثانية حكم الأولى فالثانية كلام استئنافي من قول الله الله يستهزئ بهم وليس من كلامهم الذي ذكروه فيما سبق هذا ما يتعلق بالفصل أما الوصل ان يوصل الكلام طبعا قلنا ان المقصود بالوصل بال... هو ايش ان تعطف الجمله على الاخرى او ان يعطف الكلام على بعض بحرف العطف فيعطف بعض الكلام على بعض لاشتراكه لي... في الحكم لي... للجامع بينهما يخادعون الله وهو خادعهم ان الأبرار لا في نعيم وان الفجار لا في جحيم قال واما الوصل فيكون للجامع يعني لان المقصود الاخبار عن هؤلاء وعن هؤلاء فجمع بينهما لان المقصود الاخبار عن عن الفريقين وكل فريق يختلف عن الاخر ففصل بينهما بحرف العطف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أي لا تعبدوا وأحسنوا هذا ما يتعلق بالوصل الفصل والوصل طبعا هو يعني نوع من أنواع الكلام أراد بهذا أن يبين لماذا يفصل بعض الكلام عن بعض بدون حرف عطف ولماذا يعطف بعض الكلام على بعض بحرف العطف وأظنه ظاهر يعني من غير أن يبين هذا الكلام يعرف ان الكلام لا يعطف على بعض إلا إذا كان هناك مقتضي للعطف ولا يعطف لأن المقام لا يقتضي أن يعطف الكلام على بعضه قال بعد ذلك الايجاز والاطناب والمساواة وهذا النوع من أهم الأنواع في علوم البلاغة إيش المقصود بالايجاز والاطناب والمساواة والإطناب والإطناق عكسه والمساواة الوسط الوسط إيش يقول العلماء في البلاغة الأصل أن يؤدى المعنى بكلام مساو للمعنى بكلام مساوي كلام يساوي المعنى الذي يريد المتكلم أداء المعنى به بدون زيادة ولا نقص فإن أدى المعنى بلفظ مختصر موجز وافل فإيجاز وافل لاحظ أن يوفب المعنى أهم شيء المعنى وإن أدى المعنى بلفظ زائد لفائدة فإطناق فالإطناط تطوير لكن لفائدة والإيجاز اختصار مع الوفاء بالمعنى والمساواة الأصل لا إيجاز ولا إطناط تؤدي لذلك الأصل في الكلام بالمساواة أن تؤدي المعنى بالفاظ تؤدي الغرض أوصلت الفكرة بالمعنى بالالفاظ المناسبه المساويه للمعنى طبعا بالمثال يتضح المقال طبعا بعض العلماء عد هذه الانواع خاصه الايجاز البلاغه هي سر الفصاحه لذلك يقول عندكم الاقرب في تحديد هذه الانواع الثلاثه ان المقبول من طرق التعبير عن المراد تاديه اصله بلفظ مساو له أو ناقص عنه وافر أو زائد عليه لفائدة فإن زدت دون فائدة كان تطويلا معيبا وإن اختصرت بإخلال كان معيبا لا يدخل في الفصاحة والبلاغة طيب المساواة قلنا هي الأصل طبعا مثل لها عندكم بقول الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يعني في التعبير عن هذا المعنى ايش المعنى المعنى ان المكر السيء يحيق اهله طبعا بعضهم يورد عليه يقول لا فيه زياده هذا الكلام ليس مساواه وانما فيه زياده ايش تتصورون ان الزياده فيه ها ولا يحق لا, ممكن لا يحق المكر المكر السيء لا اهله ها احسنت ليش لان المكر لا يكون الا سيئا فقال طبعا هو الان لا ينقض الايه وانما ينقض التمثيل بالايه يقول هذا لا يعتبر مساواه وانما فيه اطناب ما هو الاطناب انه وصف المكر بالسيئ لفائده طبعا لم يصفه بالسيئ الا لفائده حتى ينفي توهم أن المكر لا يكون سيئاً قد يكون يقول أنا مكرت وهذا المكر ليس بسوء لأمر راه أو لأنه مكر به فيقول ولا يحق المكر السيء إلا بأهله فيقول إن السيء هنا فيها نوع من الاطناب ولذلك جيء بالسيء لهذا فجيء به لفائدة هم يقولون هذا ولا يحيق المكر السيء لأجل تمييز لأن فيه مكر ما هو سيء وهو المكر بمن مكر هم يقصدون أن الكلام جيء بالسيء بالسيء زيادة لفائدة وهذا إيش هذا الاطناب. ممتاز ممتاز مم... لا أنت الآن تبين الآية وليش وصف السيئ لأن المقصود المكر الأول اللي هو السيئ هذا المقصود من الآية ليس المقصود المكر الممدوح المكر بمن مكر بك وإنما لذلك فيه اطناب لفائدة فلا يكون مساواه هكذا قالوا طبعا ولو قيل بأنه تاديه نفس المعنى هو قول قاله بعض أهل العلم لكن نقول في المساواة أنها الأصل مثل لها بعضهم ب وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هذا الكلام مساو للمعنى المراد لا زيادة ولا نقصان لو قيل إن كثيرا من الآيات هي على, هذا على هذه المساواة يعني الآيات التي لا توصف لا بإجاز ولا بإطناب هي المساواة فالتمثيل يأتي لخلاف الأصل الأصل في الكلام أن يؤدي المعنى بلفظ المساول هذا الأصل ما ما يخالف الاصل اما ايجاز واما اطناب فهو الذي يحتاج الى تمثيل فهو الذي يحتاج إلى تمثيل طبعا الايجاز بالمناسبه الايجاز هو ان تؤدي المعنى بألفاظ قليله يعني المعنى كبير أو عظيم والالفاظ التي اديت به قليلة يدخل فيه ايجاز الحذف الذي مر معنا سابقا في المجاز في انواع المجاز ومن ابلغ الايجاز الاجاز الذي ليس فيه حد ولكنه كلام مختصر يؤدي معنى عظيم ومثل له بجمله ولكم في القصاص حياه هذه الجمله ولكم في القصاص حياه عبرت عن معنى يؤدى كالتالي ان القاتل اذا علم بانه يقتل اذا قتل فانه يكف عن القتل وفي كفه أو تركه للقتل حياة للناس ومصلحه لهم وفائدة فاتى بهذا الكلام كله بثلاث كلمات ثلاث ألف أو أربع ولكم في القصاص حياة وهذا في غاية الايجاز وهو من اروع واكمل واجمل صور البلاغه لذلك بعضهم قال البلاغه الايجاز العرب كانوا يقولون القتل انفه للقتل ويظنون ان هذه العباره في غايه الايجاز لكن لما جاء جاءت هذه الجمله القرانيه من كلام الله نسفتها لاسفل لأنه لما قارنوا بينها بلاغيا لا مقارنة أولا أن القتل أنفى للقتل فيه تكرار القتل أنفى للقتل والأمر الثاني القتل ينفي القتل ماشي بس إذا نفى القتل كيف تكون الحياة هل فيه دلالة على أن الحياة ستكون كريمة وعظيمة لا لكن قال ولكم في القصة حياة حياة كريمة حياة عظيمة ما وردت إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء في المقارنة بين الجملتين والإجازة أيها الإخوة لا يستطيعه كل أحد لأن المقصود بالايجاز ايجاز الكلام مع الوفاء بالمعنى ما هو الإخلال بعض الناس يختصر ويقول وخير الكلام ما قل وخير الكلام ما قل ودل على المقصود فلا يكون الكلام ممدوحا للإجاز إلا إذا ادى المعنى وهذا صعب صعب لا يستطيعه كل أحد أن تقول نجرب كل واحد ابغاك تكتب لي عن موضوع الصبر بس في 140 حرف مثل ما التغريدة ولا في سطر يظن ابتداء أنك سهلت علي المهمة فقال الرحم كتب ما درى له وقد كتب خمسه اسطر لانه عندها اشياء يريد الصبر وفضل الصبر واهميه الصبر لا لا ما ابغى هذا الكلام ابغاك تحصل لي يقول والله صعب ما أقدر فيعجز ويظن الناظر ابتداء بان الكلام المختصر يقول والله هذا سهل ما كتب الا خمس كلمات كتب احد الادباء الى اديب اخر رساله فأطال فيها وفي آخر الرسالة كتب اعتذارا وقال وأعتذر عن الإطناب لأنه لا وقت لدي للايجاز الايجاز يبغى له وقت طويل فأنا أطنبت اني مشغول اذا الإطناب أسهل من الايجاز وأحد الرؤساء أراد في مؤتمر كبير أو محفل كبير سيكون في دولته في عد كلمة من خمس سنوات خمس سنوات ويعد الكلمة الاخير القاها في دقيقتين وهذه البراعة البراعه يعد اول شيء كتاب بعدين يعني بعدين في الاخير وصل الى ان يؤدي كل ما يريد في دقيقتين هنا البلاغه اما يجلس يتكلم, يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم العرب يكرهون هذا ويملون منه الا لمصلحه او لحاجه يوجز ليوفر الوقت ويطنب ليعلم ويبين ويزيل إشكال فالتعليم يقتضي احيانا الاطناب والتفصيل والوعظ يقتضي الايجاز لانك اذا اردت ان تؤثر عليه فاختصر ولذلك يشرع في الخطبه الاقتصار على القليل وان قصر خطبه الامام مائنه من فقه لان ايصال الفكره يحتاج الى لو كثرت ضاعت لكن في مقام التعليم لا مانع من البسط والإطناب لأن المقام يقتضي هذا وعلى كل حال فالبلاغة هي مراعاة الكلام لمقتضى الحال الإطناب هو أن يزيد في الكلام لحاجة أن يزيد في الكلام لحاجة طبعا مثل له قال ألم أقل لك ألم أقل لك قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبراء ما هو قال له في الاولى الم اقل انك لن تستطيع معي صبراء بعدين كررها مره ثانيه فكررها لفائده لغرض لغرض زجره عن السؤال وتكرار الكلام يعني منعه لان تكرارك للسؤال هذا مخالف لما سبق من قلت لك فتعيد الكلام مره ثانيه لغرض لغرض التنبيه هات مثال اخر عطف خاص على عام العام يكفي لكن يعطف عليه خاص يدخل فيه اطناب زيادة لكن اللي غرض من يذكر مثالا لعطف خاص على عام وهذا كثير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات لا تدخل فيها الصلاة الوسطى تدخل ولا ما تدخل, تدخل طيب ليش قالوا الصلاة الوسطى تنبيها لأهميتها أو لأن الآية نزلت في شأنها بسبب النزول مثلا أو لقصة في غزوة الخندق لما كانوا يقاتلون الكفار فنسوا تاخروا عن صلاة العصر وهي صلاة عظيمة ولا مكانة فذكرت مثلا لغرب فالاطناب الزيادة في الكلام لفائدة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان جبريل وميكان أليس من الملائكة طيب لما خصوا بالذكر وعطفوا على العرب لفضلهما ولبيان مكانتهما من بين الملائكة يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين أليس عدم طاعة الكافرين والمنافقين من تقوى الله فلما لمناسبة السورة للتنبيه على هذا الأمر لأنه يشير عليه بعض الكافرين والمنافقين في بعض الأمور المتعلقة بالقتال أو المتعلقة ببعض الأحكام وقد يعني يظهر الحرص والنصح فمن تقوى الله ألا تطيع هؤلاء الكافرين والمنافقين فنبه عليه لأهميته وقل مثل ذلك في كل عطف خاص على عام أو عام على خاص أيضا قد يعطف العام على الخاص فيكون ذكر الخاص ابتداء لبيان أهميته بل يذكر مثالا لذكر العطف العام على الخاص طبعا للأكثر عطف الخاص على العام يلد أحيانا عطف العام على الخاص ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوت ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى وايش واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطعنا الله ورسوله هذا عطف عام على خاص سبق بذكر الخاص لاهميته هذا اطناب لحاجته ومما يلد فيه الاطناب والايجاز القصص في القران فأحيانا تذكر القصة بتفاصيلها ويفصل فيها وفي موضع اخر تختصر فيذكر تفصيلها عندما يكون المقام مقام تعليم وإرشاد وحث على معرفة ما تضمنته هذه القصة من عبر وأحكام وما شابه ذلك وتجمل احيانا اجمالا يتوجز إجازا شديدا لأن المقصود التذكير بالحدث نفسه التذكير به بغض النظر عن تفاصيله قصة موسى تذكر أحيانا موسعة وأحيانا تذكر مثل في سورة النازعات هل أتاك حديث موسى في, في آية محدودة وسريعة لأن المقام مقام مخاطبة كفار والتذكير بما حصل لفرعون فذكرت باختصار فالشاهد على كل حال أنه ينبغي أن يكون الكلام مراعيا لمقتضى الحال فإن كان الحال يقتضي الإطناب فأطنب وإن كان يقتضي الإجاز فأوجز مثل الخطاب شوفوا المكذبون عادة يستمعون لك ولا ما يستمعون لعدة انهم يعرضون ولذلك جاءت آيات السور المكية موجزة مختصرة رسائل سريعة لأن الغالب أن الخطاب مع المكذبين المعرضين لكن في المدينة اهل الايمان ماذا يحبون الاستماع وينتظرون التعليم فجاءت الايات طويله ومفصله لان عندهم استعداد اصلا فليس من المناسب ان تذهب الى قوم لا يطيقون كلامك ولا يحبون الاستماع اليك وتقول انتظروا انتظروا وتجلس معهم ساعتين خطا في مقام البلاغه والفصاحه خطا اوجز اعطهم رسائل سريعه هذا ما يتعلق بالإيجاز والإطناب والمساواة وأخيرا القصر ومثاله وما محمد إلا رسول ايش المقصود بالقصر الحصر أو يعني من باب التبيين والبيان بعضهم طبعا يدقق ويفرق بين الحصر والقصر لكن هو تخصيص صفة بأمر تخصيص صفة بأمر دون آخر او امر بالصفة فتقص الموصوف على صفة او صفة على موصوف وله ادوات طبعا النفي الاستثناء وهو اشهرها وهو الصيغه الحقيقية للحصر ما الا لا الا وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول هل ما محمد بس رسول ما هو بشر عادي ايوه للقصر هنا معنى ايش السياق وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فاماته او قتله قلقت من عقابكم يعني ل ل لاجل ان يبين انه لا يستحيل ان يموت هو رسول يعني لكن بيموت ليس معنى حبكم له كونها يعني عدم موته لا يؤثر في رسالته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ففامات او قتل قلبتم على اعقابكم ومثلها ان انت الا نذير ان انت الا نذير طيب هو نذير وبشير لكن المقام مقام خطاب مع كفار فغلب النذاره وهو الاخبار بما يخوف فقصره على النذاره طبعا كثير الامثله للقصر في القران ما المسيح ابن مريم الا رسول ليس إلها ليس إلها والرسل كلهم من البشر في نفي كونه إلها وياتي ايضا القصر بانما وان كانت انما في التحقيق عند التحقيق تفيد التوكيد وقد تفيد القصر وقد لا تفيد القصر لكنها كثيرا ما تستخدم والاستفهام الذي بمعنى النفي هل من خالق غير الله قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد وله حكم طبعا ومقاصد ينظر في كل مثال بحسب السياق إنما يتذكر اولو الألباب إنما يتذكر الألباب إياك نعبد التقديم والتأخير وهذا من أساليب القصر فله أسلم إليه المصير إليه المصير إلينا ترجعون تقديم ما حقه التأخير يفيد أيضا القصر هذا من الأساليب أو من أنواع الالفاظ في القرآن الكريم وبهذا ينتهي هذا القسم ثم يختم المؤلف بقسم فيه متفرقات لا يجمعها جامع معين ثم قال ومن أنواع هذا العلم تفضل وكالب, وكالب أم موسى أم موسى أمرأة طبعا تكرار عندكم تكرار امرأة فرعون امرأة وهي يعني المهمات طيب يعني هذه تتم لانواع علوم القرآن ذكر أن من أنواع هذا العلم ذكر ما ورد فيه من الأسماء ما هي الأسماء التي وردت في القرآن فذكر يعني من باب العلم يعني ليس لهذا النوع كبير فائدة علمية تتعلق بالأحكام أو شيء وإنما من باب العلم والاهتمام بالقرآن وبالأسماء التي وردت في القرآن قال فيه من أسماء الأنبياء خمسة وعشرون أفضل طريقة لذكرها هو ما ذكر في سورة الأنعام في الثمانية عشر رسولا وبعدين إيش الزائد كذا على وجه السرعه خلونا كذا بالترتيب نشوف بالترتيب الزمني ادم نوح صالح هود شعيب لوط ابراهيم ابراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف كم ترى عشره انا الله ترى انا تركت بعض الاصابع ما يونس داود سليمان ايوب هارون موسى زكريا يحيى الياس خلاص محمد عليه الصلاه والسلام وصلنا 25 وعشرين ما وصلنا عاد ما عدينا ها عيسى ذكرنا عيسى ويحيى وزكريا وإلياس اليسع ذكرنا إسحاق ويعقوب بالكريم بالكريم والكريم ابن إبراهيم عليه السلام هؤلاء هم الأنبياء الذين ذكرت أسمائهم قالوا والملائكة أربعة من؟ جبريل وميكائيل من؟ في القرآن قالوا يا مالك سرافيل وين يشوف ايش يقصد طيب على ليه منين اربعه على امنين اربعه هذا على قول هاروت وماروت على قول من قال بانهما ملكان وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيكون يمكن ان تضيف قالوا يا مالك صيغ خمسه هذا ما ذكر وغيرهم وذكر من اسماء غيرهم ابليس اسم الشيطان فين في ذكر ذكر البقره قلنا في ذكر في البقره طيب الا ابليس في الكهف قارون معروف طالوت في البقره جالوت في البقره طبعا طالوت مؤمن وجالوت كافر وقتل داود جالوت لقمان في سورة لقمان تبع على خلاف مريم وعمران وهارون وش وهارون يقصد أخت هارون ما يقصد هارون النبي وعزير وقالت اليهود عزير ابن الله طيب ليش ما يكون نبي ولا على انه غير نبي اليس من الانبياء الذي قالوا بانه ابن الله هو نبي من انبياء فيدخل المفترض يدخل في الانبياء طبعا هو ذكر في خلاف طبعا ومن الصحابه زيد ولم يذكر في القران غيره طبعا هذا ذكر بعض العلماء سرا لطيفا في كونه ذكر لانه كان ينسب إلى محمد طبعا المقصود زيد بن حالثة فلما أبطل التبني وسلب منه هذا الشرف عوضه الله بذكر اسمه في القرآن فلما قضى زيد منها وطبعا لأن كان ينسب زيد بن محمد فأبطل التبني وفقد هذه الخاصية فعوض عن ذلك بأن يذكر اسمه في القرآن وليس هذا لغيره ومن الصحابة ومن الصحابة زيد ابن حارثة رضي الله عنه الكنة لم يكن فيه غير أبي لهب طبعا هذا قد يقال, قد يقال بأنه يخالف أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ليش كني قالوا لأن اسمه سيء لأنه عبد العزة وهو اسم فيه شرك فلا يناسب يناسب أن يذكره وبعضهم قال لأن الكنية تدل على معنى فيه النار واللهيب فكنية بهذا بهذه الكنية والله أعلم لكن في التكنية ما يفيد بأنه ليس هناك قاعدة عامة في النداء بالكنيه أو باللقب لان بعضهم يقول النداء بالكنيه للتكريم يكنيه حين اناديه لاكرمه ولا ألقبه هو وسوءه اللقب كما يقول بعضهم يقول ان اللقب في الاصل للسب والكنيه للتكريم فيقال يا ابا فلان يا ابا فلان من باب التكريم مع ان الاصل ان اكثر خطابات النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه الوالده في الحديث بالاسماء يا معاذ يا فلان ونبه بعض الشراح الى ان النداء بالاسم افضل من النداء بالكنيه والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينادي الصحابه بالاسماء الا من اشتهر بكنيته لكن الغالب يناديهم بالاسماء فالشاهد انه لا قاعده في هذا لا قاعده في هذا ليست الكونيه دائما للتكريم وليس اللقب لل... لل... يعني للإهانة لا فقد يؤتى بالكنيه في مقام ذم وقد يؤتى باللقب في مقام مدح فالعبره في ذلك كله بسياق الكلام بسياق الكلام لم يكن فيه غير ابي لهب الالقاب طبعا يقولون الكنيه ما صدر بابن او ام ابو فلان ام فلان اللقب ما أشعر بمدح أو ذم ما أشعر بمدح أو ذم أو وصف أو وصف بوصف يعني دول قرنين على أنه لقب له المسيح لقب لمن؟ عيسى فرعون فرعون اسمه ولا لقب هكذا يقولون هكذا يقولون طيب لو لو اردنا ان نحمل الكلام على الظاهر ما فيش الظاهر انه اسم لانه ناداه وكلم بهذا الاسم في القران اذهب الى فرعون إنه طغاء فالاصل الاسم لكن هذا احيانا يخالف للمشتهر عند الناس في الاصل يا اخوان هو انه اسم ولو نظرنا في الايات لو وجدنا ان اكثر الايات في القران تشير الى ان هذا اسم لله اسم الله في اسم ما ذكره يا اخوان تذكرون من اسماء غير الانبياء قارون لم يذكر الا ذكر ما ذكر كيف هذه اسماء أصنام يعني انها اسماء اناس لهذا هذا ولقب قالت امراه العزيز ها لم يذكر امرأة العزيز طيب واذ قال ابراهيم لابيه اذر ذكر ده بس الصحيح اسمه واذ قال ابراهيم يعني يمكن انه يرى خلاف هذا فهو لم ي... لم ي... يعني لم يحصل على كل حال هذه اشياء ذكرت في القران وايش الفائده منها العلم تعلم بس لكن فيه يعني فيه شيء معين يستفاد منه معرفة الأسماء يعني هل لها فائدة هل ورد لمعرفة هل في تسمية مثلا بمن ورد في القرآن فضل لا يعرف هذا فهو من بابل كما ذكرنا لكم الاهتمام بالقرآن والاشتغال به وذكر ما فيه من أسماء وأخيرا المبهمات معروف المبهم هو ما ذكر بوصفه لا باسمه ما يعرف ما لم يذكر اسمه حتى يعرف ذكر امثله طبعا المبهمات يمكن أن تقسم إلى قسمين في الجملة قسم صحة بيان اسمه في السنه مثل من الخضر الخضر ذكر في صحيح البخاري وفي الحديث المشهور وان نوفا البكالي كان يقول هو ليس ليس موسى بن عمران الذي مع الخضر فرد علي بن عباس وأخبر بأن قصة الرجل الذي كان مع الخضر هو موسى فتبين من خلال الحديث هذا أن المقصود بالرجل الذي رحل إليه موسى هو الخضر وقد يوجد بعض الأمثلة ورد بعض الأمثلة نحن نتكلم عن ما صح الذي يحضرني الآن الخضر وأغلب المبهمات وردت في الأخبار عن أهل الكتاب وردت في الأخبار عن أهل الكتاب والعلم بها لا ينفع العلم بالمبهمات من هو من العلم الذي لا ينفع ولا يفيد وليس فيه فائدة تذكر ولذلك أبهمت في القرآن لعدم الفائدة من ذكرها ولم يحرص الرسول عليه الصلاة والسلام على بيانها ولا الصحابة أيضا لماذا لأنها ما ماتهم المهم الفعل المهم المقصود من ذكر إيراد هذا الوصف فلذلك قال مؤمن من آل فرعون ذكر بأنه حزقي الله أعلم ما نقدر نجزم بهذا لذلك مثل هذه الامور لا تصدق ولا تكذب ولا يعتمد عليها مثل ايضا مثل أيضا مما يذكر واتل عليهم نبأ ابني ادم من هم يقولون هابيل وقابيل وين ثبت شنو هابيل وقابيل المشتغلون بالحديث ويقولون لم يجد في شيء ثابت ان المقصود بابني ادم هابيل وقابيل فالشاهد أننا لا نجزم باسم رجل أبهم في القرآن أو مبهم في القرآن إلا بنص هذه مثل الأمور الغيبية لا يقال فيها إلا بنص الرجل الذي في ياسين وجاء رجل من أقصى المدينة ولا من أقصى المدينة رجل في ياسين يا أهل القرآن رجل من هو؟ قالوا حبيب بن موسى أين الدليل؟ أخبار بني إسرائيل الإسرائيلية التي وردت حينما في كتب التفسير فتى موسى في الكهف قال لي فتىه يوشع ابن نون هل ورد في الحديث؟ حديث هل ورد بأنه يوشع؟ أنا لا يحضرني الآن إن ورد ورد بأنه يوشع ها؟ هو ورد في الروايات لكن هل هو ثابت؟ فنقول ما ثبت نصدق نصدق به ونجزم به وثبت قال الرجلان في المائده يوشع وكالب قال الرجلان من الذين يخافون ام موسى الله اعلم باسمها يوحان ما ذكر الله امراه فرعون هذه ورد اسيه بنت مزاحم كمل من النساء كمل من الرجال كثير وكمل من النساء آسية مريم بنت عمران واسيه او اسيه ومريم بنت عمران وخديجة وفاطمة وفضل عائشة على نساء كفضل الثريج على سائل الطعام العبد في الكهف هو الخضر قلنا هذا ثبت الغلام ايش مقصود بالغلام المقتول الذي قتله في القصة حي, سور حي يسور عندك بالضبط على كل حال ضبط هذا الكتاب لا يعتمد عليه الملك كذا الملك ايش يقصد بالملك او الملك ها في نفس القصه العزيز اطفير او فطفير الله اعلم امراه العزيز رعيت ولها اسم ثاني ما ادري ايش هو زليخه ما ادري ماذا قال وايه في القران كثيره يعني المبهمات في القران كثيره وقد الف فيها العلماء مؤلفات وممن ألف فيها أيضا السيوطي وفي كتاب في تفسير مبهمات القرآن مشهور تفسير مبهمات القرآن فاتن اسمه أُلِف فيه على كل حال المعتمد عليه في ذكر المبهمات والنقل. وأنبه على هذا شيخ الإسلام بالتنمية رحمه الله في مقدمة التفسير غالب ما يروى عن بني إسرائيل في مثل هذه الأشياء في تحديد المبهمات مثل الشجرة ما هي الشجرة مثل المائدة ما هي المائدة مثل اسم الرجل من هو هذا الرجل وعامة هذه الأشياء أو غالبها مما لا فائدة منه إن لم يكن كل ما ذكر من مبهم في القرآن فلا فائدة من ذكر اسمه بس انبه على قضيه مهمه في هذه الخاتمه وهي ان العبره في في من ذكر بالافعال لا بالاسماء العبره ماذا فعل ودائما اذا كان المقام مقام مدح وثناء فلا يهم من هو هذا الرجل المهم فعله فالفعل هو الذي يعرف بالرجل وينفع صاحبه في الاخره ولا يهم ان يعرف في الدنيا ولذلك ذكروا بأوصاف لهم دون ذكر أسمائهم وايضا حتى نقتدي بالصفة ولو لم نعرف صاحبها لأن من الناس من يتعلق بالأسماء وهذا عند العقلاء لا ينبغي ولا يصرح بل انظر إلى الأفعال فإن كانت صحيحة فاخذها وإن لم تكن فلا تلتفت إليها ولا تربط الفعل بالشخص ومن هو أذكر قصة عن الشيخ بن حسيني رحمه الله أنه كان في الحج فرأى رجلا يفعل فعلا وكان كان يمشي ما يعرف فأنكر عليه فلم يلتفت إليه الرجل فجاء إليه الشيخ وقال معك فلان فاستجاب له وشكره وقال جزاك الله خيرا قال وأنا أشكرك لكن فعلك خطأ لا تلتفت إلى الأشخاص وإنما التفت إلى الحق واخذ الحق ممن جاء به فلما يقول الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى العبرة بإفعالهم ولذلك لم تذكر اسماءهم موسى عليه السلام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلك فاخرج ماذا استفاد منه موسى أخذ بنصيحته ولا لا أخذ بنصيحته ولم يذكر الله من هو هذا الرجل فخذ بنصيحة أي شخص يأتيك ايا كان إذا قال لك حقا ونصحك بشيء ينفعك فخذ به فالعبرة بالأفعال لا بالأسماء وهذا الذي ينبغي أن يراعى لأن كثيرا من الناس أيها ويتعلق يتعلق بالاسم بل إنه يبني أحيانا حكمه على شيء بالاسم يذهب إلى المكتبة يشوف في عنوان فينظر بالاسم فإن ناسبه أخذه وإن لم يناسبه لم يأخذه لا العبرة ليست بالأسماء ولذلك لم تذكر هذه الأسماء إلا في مقامات معينة لا غرض وفائدة يحتاج طالب العلم أن يقيد العناوين والتقاسيم ورؤوس المسائل لأجل أن يذاكرها لاستحضارها لو, لو أردنا أن نطبق فإننا سنجد أنفسنا ننسى أشياء ما كنا نتصور أن تنسى والسبب أننا نهملها ولا نخصصها بالذكر لذلك العلماء أنت لما تنظر مثلا إلى الأدلة تجد أن كثير من الأمور التي ذكرها العلماء لم تذكر في الأدلة كما ذكروا مجموعة مثل أركان الصلاة مثلا هل ذكر في دليل أركان الصلاة ولا مأخوذها من مجموع الأدلة يا اخوان جمعوا الأدلة ثم ذكروها واحد اثنين ثلاث، ثلاثة أربعة خمسة ستة على حسب الأقوال فيها لماذا يذكرون هذه الأشياء لأجل أن تحفظ وتبقى في الذهن فمن المهم أن تستحضر مثل هذه الأشياء التي أخذت من مجموع الأدلة أو فهرسة العلوم وذكر لها عناوين مستقلة لأجل أن تبقى حاضرة في الذهن كثيراً ما نجلس مع بعض الطلاب ونسألهم مثلاً اذكر أركان الصلاه على طول يرفع يده لأن في ذهنه أنها سهلة ويحفظها فإذا بدأ يعددها بعضهم يقف عند خمسة أركان بعضهم الجيد يوصل عشرة ويندر جداً أن تجد من يكملها كاملة لماذا؟ لأننا لا نتعاهد مثل هذه الأشياء فالمهمات يا إخواني احرصوا على استذكارها واستغلوا أوقات الراحة والاسترخاء والمشي أجلها في ذهنك وأعدها وكثرة اعادتها في الذهن يجعلك تستحضرها بكل سهولة وجرب هذا انظر إلى أولادك إلى من تعرف من الطلاب المشتغلين بالعلم دعك من غيرهم الذين لا يشتغلون بالعلم لا يكادون يذكرون شيئا بل إنني وجدت من طلاب من, من يعني ممن ينتسب إلى التعليم العام من سئل عن أركان الإسلام فلم يكملها أركان الإسلام ما عرفها ما أكملها وأركان الإيمان لطول العهد بها مع أنها أشياء لا يظن بأنها تنسى بل لا يتصور هذا والسبب هو الإهمال ومن موانع العلم والعوائق التي تعيق عنه عدم التذكر ولذلك عود نفسك دائما إذا انتهيت من كتاب أن ترسم لنفسك خارطة بعد نهاية ايش اشتمل عليه من مسائل الفهارس جميلة أحيانا الفهارس الموجودة في آخر الكتب تعينك على ضبط ما في الرسالة سعيد لكم ما اشتملت عليه هذه الرسالة طبعا ذكرنا لكم في أول درس بأن هذه الرسالة اشتملت على مقدمة وخمسة وخمسين نوعا يعني المفترض لو قلنا اذكروا الأنواع تذكرون أقل شيء الثلث والثلث كثير عاد يستطيع يأتي بالثلث الثلث والثلث كثير ثلث هذه الأنواع فيها صعوبة ولا فكرت وقت الاذان نفكر مع بعض يلا بدأ بيش بالأنواع المتعلقة بالنزول مكي والمدني طبعا هو يخصمها مكي مدني صيفي شتائي ليلي نهاري فراشي أسباب النزول أول ما نزل آخر ما نزل بعدين انتقل إلى الأنواع المتعلقة بيش بالسنة التواتر الأحاد الشاذ وبعدها ايش التواتر الاحاد الشاذ ايش ذكر بعد في السنة قراءه النبي صلى الله عليه وسلم طيب ننتقل للاداء الوقف الابتداء الاماله الاشمام المد الروم يعني لا يشترط الحصر بعدها انت لو تصورت العناوين الرئيسه تدلك بعدين المباحث المتعلقه بشيء بالألفاظ الغريب المعرب المجاز المشترك المترادف وصلنا تجاوزنا في صح بعدين المباحث المتعلقة بالمعاني الالفاظ المتعلقة بالمعاني العام الباقي على عمومه العام المخصوص العام المراد به الخصوص ما خص ما خصة خص يعني ما خص من القرآن بالسنة وما خص منه السنة المطلق والمقيد المجمل والمبين الناسخ والمنسوخ ما عمل به مدة من الزمن ثم الأخير الوصل، الفصل والوصل الايجاز الاطناب المساواة القصر ثم الأسماء الألقاب المبهمات تقريبا أتينا عليها هذه الخارطة التي أوردتها لكم في أول درس بهذا التقسيم عسى أتفتع بس واضحة؟ طبعا مقدمة تكلم فيها عن تعريف القرآن السورة الآية التفاضل في القرآن قراءة القرآن بالعجمية وبالمعنى وتفسيره بالرأي ماذا قال في تفسيره بالرأي؟ قال ويحرم تفسيره بالرأي لا تأويله قراءه القران بالعجميه ما حكمها حرام بالمعنى حرام هل في القران شيء افضل من شيء هذه المذاكره ها بتاكد قولا واحدا ولا في خلاف فيها خلاف من العلماء من قال لا يجوز التفضيل بين الايات والسور لانها كلها كلام الله والراجح وجود التفضيل ليش قلنا بوجود التفضيل يا شيخ للدليل لوجود الادله الصريحه الواضحه بهذه المساله طيب لو قيل لك عرف السورة يا شيخ ايش تقول الصوره ما هي الصوره الطائفه المترجمه توقيفا ايش ايش كذا ها بس الطائفه المترجمه توقيفا ما لها اكمال التعريف أذكرهم في شيء في كلمتين بعده الطائفه المترجمه توقيفا واقلها ثلاث ايات طبعا واقلها ثلاث ايات يكاد يكون اتماما للتعريف طيب ناتي الى النزول المكي والمدني من معنا اي شيخ المكي والمدني اصح انت نعم الاصح ان المكي الاخ انا الظاهر ممكن النظاره ما تخلي العين انا اصحى ان المكي كنت مشغول الظال بالكتابه فبهتك السؤال المكي ما نزل في مكه والمدني هذا ما قرره المؤلف انت كنت معنا في اول درس اجل عليك لوم امم مكي والمدني قال الأصح أن, الاصح ان المكي ما نزل قبل الهجره مكي وما نزل بعد الهجره فمدني ثم عدد اسالكم الصور ولا صعب الحج من اي نوع من المختلف فيه طيب الرعد الرعد من المختلف فيه طيب المجادله من المدني البينه فيها خلاف ولا ما فيها المعوذتان فيها خلاف الراجح انها مكي مدني طيب ايش الصحيح في الفاتحة وش الدليل سألناكم ولقد اتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم وإيش وجه الدلالة في سورة الحجر الحجر وهي مكية بالإجماع وقال ولقد اتيناك سبع من المثالين والقرآن العظيم. لو قال قائل هذه السورة نزلت في مكة باعتبار المكان فما حكم قوله هذا صحيح ما في إشكال صح قد يعتبر المكان لكن بالتفريق بينهما المعتبر هو الزمان لماذا اعتبرنا الزمان دون المكان لأنه أضبط به تتميز يتمازل القسمان الحضري والسفري هكي مثال للسفري آية التيمم إنا فتحنا لك فتحا مبينا سورة الفتح نزلت بعد الحديبية والحضري الأصل, الأصل الليل والنهاري ما نزلت لا في النوم يعني يلحق بالليل ما نزل اثناء النوم يقولون مع انه كان بين ظهورهم في المسجد يعني ما فيه دليل ها ليش علشان لا هذا شيء لم نذكره ما تذكرون ولا شيء قليله مظنة النسيان ان شاء الله بعد ما تذكرون الصيفي والشتائي سهل هذا في نص آية الكلالة على تكفيك آية الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة والشتائي ذكر مثالا وأوردنا عليه إراد آية الإفك الآية الأحزاب صحيح وآية الإفك لأن عائشة قالت يتفصد عرقا في اليوم الشاتي الفراشي مثل له بيش بالثلاثه الثلاثة الذين خلفوا لأنها نزلت في الليل في الليل مثال للليل وهو في ليلة أم سلمة واستدركنا أن الليل غير الفراش لا يشترط أن تكون في الفراش بل إن أغلب الليلة صلاة عليه الصلاة والسلام أسباب النزول من مهمات العلم ضبط المصطلحات لو سألنا أحد الحريصين ما تعريف سبب النزول فماذا يقول؟ قرأت ولا من مما في الذهن عرفت السبب بالسبب وهذا خطا في التعريف او كلمه نحوها يعني ما في راح تبخر ما نزل قران بشانه وقت وقوعه كحادثه او سؤال صعب التعريف هذا يالله اعرف يا شيخ لا ما نزل قران بشانه وقت وقوعه كحادثه او سؤال بالمناسبه صيغ اسباب النزول العلماء يتكلمون عن صيغ اسباب النزول ايش ما صيغ اسباب النزول يعني ما هي الصيغ التي اذا ولدت في النص نعرف انها سبب النزول طبعا انا ما ذكرتها لكن تم الان هذه من فوائد المذاكره ان ياتي احيانا اشياء اضافيه طبعا يقسم العلماء الصيغ الى قسمين يقولون صيغ صريحه وغير صريحه الصريحه صيغتها يقولون هي قول الراوي سبب نزول هذه الايه كذا او وقع كذا فنزلت طيب ايش رايكم في صيغه سبب نزول هذه الايه كذا هذه ما يحتاج ممتازه بس متى؟ لو كان لها وجود لكنه لا وجود لها لن تجد في رواية من الروايات أن راويا قال سبب نزول آية كذا كذا فهو تقسيم فني ذهني أحد الباحثين الدكتور خالد المزيني صاحب كتاب المحرر في أسباب النزول مدة طويلة وخمس سنوات يكتب قال تتبعت الرواية طول هذه المدة ما وجدت رواية وحده قال فيها الراوي سبب نزول هذه الآية كذا مع أن غالب كتب علوم القرآن تذكر أن الصيغه الصريحه هي سبب نزول هذه الآية كذا وين هي؟ إذن لا وجود لها فتخرج من القسمة والصيقة الثانية حصل كذا فنزلت كذا ورد في الروايات ما يفيد بان قد ترد غير صريحة قد ترد بمعنى التفسير او أنه مما يدخل في النزول هذا مبحث طبعا أسباب النزول من أهم ما ينبغي للدارس للقرآن أن يعتني به وهي تفيد كثيرا في معرفة التفسير وإزالة الاشكال في الآيات ومعرفة من نزلت فيه وذكرنا قاعدة مهمة يريدها العلماء تحت سبب النزول العبرة بخصوص السبب أيوة عكس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب ما تعليقك يا شيخ على من قال من العلماء بأن العبرة بخصوص السبب ايش يقصد يعني أن الحكم الذي نزل بلفظ عام في سبب خاص لا ينطبق إلا على من نزل فيه هل يقصد هذا لا يقصده اجماعا يعني لا يقول هذا عاقل وإنما يقصد أن العبرة بخصوص السبب في الحكم الذي نزلت فيه الآية العبرة بخصوص السبب طيب غيره الدليل لا يدل إلا على من نزلت فيه لفظا طيب ومن فعل فعله يدخل في الآية قياسا لا من حيث اللفظ فالخلاف من حيث الأصل اللفظي يعني الخلاف في المسألة أما من حيث الانطباق فكلهم يرون أن غيره ينطبق عليه الحكم لكن هل ينطبق من حيث اللفظ او من حيث القياس هذا مثل قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء طيب اللي يرمي الرجل يدخل في الايه ولا ما يدخل يدخل اجماعا لكن كيف يدخل لفظا ولا قياسا طبعا المحصنات هنا ممكن يدخل لفظا يدخل عفوا على تقدير محذوف والذين يرمون الانفس المحصنات الانفس المحصنات في اسم الرجال فيقولون عفوا والذين قالوا يعني المحصنات ولا نحتاج تقدير قالوا قياسا ومن شر النفاثات ايش النفاثات نساء فقط ساحرات طيب يدخل الرجال يدخل طبعا لكن يدخلون قياسا ولا عفوا يعني قياسا عليهم أو من باب وال ومن شر الأنفس النفافات فيدخل رجال لفضان فشاهد انهم متفقون على أن من فعل فعل ما نزلت فيه الآية فينطبق عليه حكم الآية لكن الجمهور وهو الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ يدخل باللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما الدليل حديث الرجل الذي أتى امرأة فقبلها وفعل بها ما يفعل الرجل بامراه غير انه لم يطأها فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكر لذاكرين فقال الرجل بعد أن تلاها عليه ألي قال بل للناس عامه بل للناس عامه هذا دليل على أن العبرة بعموم عموم لا بخصوص السبب ومثله حديث اللعان قصة اللعان نزلت في هلال بن أمية لما رمى احد اصحابها هو عويمر ولا من شريك بن سحما لا الثاني عويمر بن عجلان عويمر بن عجلان الثاني وجاء بعد ذلك عويمر فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام بقصه فقال لقد انزل الله فيك وفي صاحبتك قرانا هو انزل في ولا في هلال في هلال اصلا لانه هلال قال البينه واذا حد في ظهرك قبل ان تنزل الايات بمقتضى القذف فدل هذا على ان العبره بعموم من لا بخصوص السبب طيب اول ما نزل واخر ما نزل ما الصحيح في اول ما نزل الايات الخمس الاولى سوره العلق اقرا باسم ربك واخر ما نزل في خلاف سوره البقره كلها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هذا على من الايات طيب من السور إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغيرونه وكان توابا بعضهم يقول هذه جزء من آية جمع بين الأقوال فقال آخر ما آية نزلت واتقوا يوما آخر جزء من آية لأنها جزء من آية اليوم أكملت لكم دينكم آخر سوره النصر والصحيح ما هي آخرية مطلقة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم السند المتواتر والأحاد والشاذ انتهى الوقت طيب جاءوا في الإقامة ونواصل ولا خلاص نكتفي بهذا القدر وهو مثال للمذاكره فلو اجتمع شخصان أو ثلاثة أو أربعة وقراوا بهذه الطريقة الاستعراض المواضيع وتذاكروها هذا من أنفع ما يكون في تثبيت العلم حاجتنا أعيد القاعدة التي ابتدانا بها وذكرناها حاجتنا إلى تثبيت ما تعلمنا قبل حاجتنا الى تعلم ما لم ما نجهل او ما لم نتعلم فما سبق هو راس المال فليس من العقل والحكم ان تضيع راس المال لتكسب شيء يمكن يجي ويمكن ما يجي فاحرص دائما على تثبيت ما تعلمت بالمذاكرة فكانوا السلف يحفظون العلم بالعمل به والمذاكره له اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا واياكم ممن ينتفع بالعلم فإن العلم إذا لم يكن نافعا صار حجة على صاحبه ونسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر على مكتنا في هذا المكان في هذه الدروس وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا أو أفعالنا خالصة لوجهه جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يتوفانا وهو راض عننا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عننا جل وعلا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين كما لا أنسى أن نشكر الاخوه والمشايخ المنظمين لهذه الدورة شكر الله لهم وبارك فيهم ولا حرمهم الأجر والثواب وأنتم أيضا لا حرمكم الأجر والثواب والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد